Book two. 21. واحد وعشرون. واحد وعشرون. 2 dvadeset i je. Wahun waun dva. Muhadafatun kasira rakam Etnein. Muhadatha rakam Oda Klaiste. Minajna ant? Minajna ant? Iz Bazela. Ana min Bazel. Ana min Bazel. Bazel je u Švicarskoj. Bazel fi Švicera. Bazel fi Suisra. Mogu li vam predstaviti gospodina Milera? اسمحوا لي ان اقدم لكم السيد ميلر اسمحوا لي لكم السيد ميلر اون يي ستراناتس هو اجنبي هو يتكلم عدة لغات هو يتكلم عدة لغات. jeste li هل حضرتك هنا لأول مرة؟ هل حضرتك هنا لأول مرة؟ نأ bio bila sam već قد كنت هنا في العام الماضي. لا قد كنت هنا في العام الماضي علي samo jednu sedmicu ولكن لمدة اسبوع واحد فقط ولكن لمده اسبوع واحد فقط كاكوفام سي دوبادا بوجودك عندنا تستمتع بوجودك عندنا؟ برلو دراجي. جدا. الناس هنا لطفاء. جدا. الناس هنا لطفاء. إيكرايوليك ميسه وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا žibuni elmanr elvan. Štaste po za nimanju mahua ameluk mahua alek Ja sam prevodilac. lac. Annaa Ja prevodim knjige. Annaana kutob ena el kutob jeste li sami ovdje el haddrauka hun liwahdekdratak hunwahdak li ne moja supruga moj suprug je također ovdje la هنا أيضا لا زوجتي زوجي هنا أيضا أتامسو موية دوية ديецة وهناك طفلاء الاثنان وهناك أطفالي الاثنان